بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما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 فاليوم ظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطّف ولا يشعرن بكم أحدا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 Aulahika lهم jennaat عدn Tajri min tachtihim Al-Anhari yuhalwana fiha Min asawir min zahab Wielbasun thiabah Wielbasun thiabah Khudra min sünn دون سيئ واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 Wadriblahum mithal al-hayat al-dunya kama in azalnahu min al-samai, fakhiratuh bihi nabat al-arz,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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال فخوه حتى اذا جعله نارا قال اتوني حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا